اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الظاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهدنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحق وترضى إنك على كل شيء بدير واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله لا لكافاه الله تعالى ومنها أي من العنادية الاستعارة التهكومية التهكمية والتمليحية. وهما ما استعمل في ضده. اي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي او نقيضة. بما مره. اي لتنزيل التضاد او التناقض منزله التناسب بواسطة تمليح او تهكم على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه. ما هو بعذاب اليم. اي ما استعمل البشرة ما في ذلك. أي. لكن هي جاء استخدمها لقلها ليش انتهكم بهم أي أنذرهم استعيرة البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا للمخبر به للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والضربة ولا يخفمتنا اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة ما وكذا الشجاعة والجول أبلا... قد القرينة ظاهرة فيه ما سابر نقول انها بأسفر انها يجتمع فيها ما سابر نقول انها استخدمها للجبان ما انا ما انا ما عم نستخدم الضد فاذا قاتل بريد منع الشخص باقي جبان وجو شو جاء بيو بتوعد وكذلك التبشير والانذار الانذار في لا يجلب السرور عكسه يجل نازل بالقبور انتقل على مكان واحد والاستعاره باعتبار الجامع اي ما قصده اشتراك الطرفين فيه قسمه لانه اي الجامع اما داخل في مخزن الطرفين المستعار له والمستعار منه فوضوه صلى الله عليه واله وسلم خير الناس رجل خير الناس رجل من سيكم فرسه بعدها بعدها ده خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعه طار اليها, إليها. لان استخدم الطيران بلي. في الساعه النهار او رجلها احنا بنستعملها هذا ما الصحة والله شير صاحب والزعب هو هيا هو رجل في شعفة في قنيمة له يعبد الله تعالى حتى يأتيه الموت يأمثال ثاني ايه ونبلاش تكمل الحديث تكمل الحديث يعني خير الناس دول رجل منسك بعنام فرسة هو متبدوي قال gear Allah الهيعه الصيحه التي يهزع منها واصلها منها يهيع اذا جبن ما خوف من الخوف يعني سموا لها الصيحه هذه بالتاثر لللخاف والله من الاشياء المتقره اه, آه. والشفعه وشعفه والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى أتيه الموت غنيمة فصغير يعني قليل لا يتشغل عن عليها <تصفيق> اخبار عن طاعه حيبدوا على بداهم للبدوي اهل الى المال ما هو الى العزله قال استعاره الطيران للعدو والجامع داخل في مفهومهما الطيران وال... والعدو في السرعة فإن لا ما السرعة. لا قطع المسافة لا قطع المسافة فإن الجامعة بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخل فيهما أي في العدو والطيران إلا أنه في, في الطيران أقوى منه في العدو ولا ظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح والسرعة لازمة له للأكثر لا داخلة في مخرونه لا لا قد ينفقو مهنو لا بيساوه بحو مزاوه لا احياني مفهونا اشتي اذا نظرنا ايه انها قد جوبها طيران قطيح لكن ما بيشبه واحد الا من بقيل انها قد ايه بهر فيه ذياك ودل على السرعة من حيثكم بس او طيران اشتبه ما في طيران قد اشتبه المرعد منها داخلة فيه بس بس بس بس من ها اشتي انها داخلة طلعت وما هي داخلة الطيران لا اشتي قد على المسافة اديه جامعة العدو بده بلا إشكال ما سعبه؟ العدو ما به عدو يهو هاي يو ماهو سريع عدو اللي المشيه السريع أما الطيران قد يكون طيران بطي لكن ما يفهم الله السريع قال فالأولاء أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتزقة بعضها ببعض لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أممه المفروض أن يستخدم ذلك الجوى الوجهة ظاهر بهم جميعا لأنك ذلك تفريق الجماعات وذلك تفريق الأجزاء مبلغة في تفريق الأجزاء والتقطيع أقوى قدرت اتقنها طيب نبدا عم قال قال وقطعناهم بالارض ايضا استخدم التقطيع التبريق هذا هو في اعضاء تبريق اعضاء الجسم اوضح اوضح ها لما لما بيجي احكيها ما هي ما هي داخله فلا تعالى امر الله ها هو الجامع يزالة الاجتماع الداخلة في مفهومهما وهي في القطع أشد والفرق بين هذا وبين إطلاق المرساني على الأملي مع أن في كل مياه المرساني والتقطيع خصوص, خصوص وصف الليس في الأملي وتبريق الجماعة لا يعني يختص بجي كله التقطيع ذاك في الأمر المتلازق في الشي دي هو متلاصبة وكذلك في المرسل تبين ذا الحين الفرق بينهم الفرق بينهم ذاك هو مجاز مرسل وذي استعار لأن بينهم وجه وذيك مختص وجه أكثر فإذا كان المفروض جيه مشابه جيه استعارة من نقول أنه مجالس مرسل <تصفيق> قال ها قد بينهم خصوصية وصف كلهم ذاك مثلا أنفل بعير وكون المرسل معلّق بيه هي الخصوصية هذي اختصدها وأنفل الإنسان ما فيها شيء. وكذلك ايش فيها لايش فالأشياء المتلاصقة والجماعات الأشياء المتلاصقة هي اختصت بديك هاي أختصت بالقبع لأنها هي بي هيج مجتمعهم تلاصقا وديك لا ما بينهم تلاصق ما بلاج دماء فإذا نقبه بين كل واحد وصف وليس في الآخر قال وبينا إطلاق المرسني على الأنفع أن في كل من المرسني والتقضيع خصوص وصف ليس في الأنف وتفريق الجماعة هو أن خصوص الوصف الكائني في التقضيع مرعي في استعارته لتفريق الجماعة مراعم باستعاره لتفريق الجماعه بخلاف وصول الوصف في المرسل. لا, لا, لا, لا مراعف في ذنش هو من باب التشبيه تشبه انها راع علي, را على الوصف راع الوصف ذياك يا ابو التشبيه يعني ان الشبه الجماعة هذه مجتمعه بشيء متلاصق فاذا هو قصد لياك الامر الغرض لاحظ زا... لاحظ الشيء الزائد في له الخصوصيه في غير مشبهه هذه فرقت بينهم ان في المرسل ما لاحظ ذاك الخصوصية الخصوصيه ومكانه مكانه ما كان من, من باب المطلق والمجاي قال بخلاف خصوص الوصفي في المنسن والحاصل أن التشبيه هنا منظور بخلافه ثم ماذا نظر إليه إلى الأخصوصية هذه يقول بحيث أنه لا يظر إليه إن جواب الله يوجد جو تشبيه <تصفيق> فإن قد تقرر في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف لا يختلف بالشدة والضعب فكيف يكون جامعا والجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى إذا قلنا مثلا أن الجامعة هي الماهية فقلت أن الماهية هي لا تشتبه بتبعه فيها بيجي واحد صح واحد اه الاختلاف انما هو في الماهيه الحقيقيه هذيك قالناها هنا كالجنس غير وهو ما اشتيها ما, والم... ما هي الماهيه الجامعه ما هي ما قال ولا هذا له مفهوم المفهوم دي حصل لنا داخل هو الجامع ما هي الماهية هذه؟ هذه هي جامعة أهل الجنس وليس بها مساب تغير ولا تان؟ بل هو المفهوم هذه من نفهمه من التركيب ولا من ذلك دي... العلاقة ولا من ذلك دي... هو الجامعة ولا من ولا مشبهة والمفهوم لا يجب أن يكون ماهية حقيقية بل قد يكون أمرا مركبا من أمور بعضها قابل الشدة والضعف فيصح كون الجامعة داخلا في مفهوم الطرفين وهو ذي المفهوم ما هو الماهية ما هي الماهية ما في أحد المفهومين أشد وأدوى إذا قلنا مثلا نظرنا في ذي ذي عدها أتابف الاجتماع نحن ننظر للمفهوم من, من المشبه والمشبه به وهو الاجتماع ذيات ما هو ما هي ما يحتى نقول أنها ما تختلف في الطرفة بل هو في ذيات الاجتماع بلين في المتلاصق أقوى من غير المتلاصق من المجموعة <تصفيق> مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى لا ترى أن السواد جزء من مفهوم الأسود السواد إذا مثلا جعلناه وجه الشبه بين شيئين قال هو جزء من مفهوم الأسود أعني المركب من السواد والمحل مع اختلافه بالشدة والضعف ما هو, هو سواد في جميع مواضع إذن هو ذياك يبنك على وجه شبه ما هو ماهية السواد ما يلماهية هذه أصلها ما في ولا تمقص ولا أرحم جبه والغراب ما نشتي السواد بس أيوة قال نشتي ما نشتي السواد من حيثكم ماهيته بل كونه نية مدلاً أسود وهنية أسود فإذاً ذي السواد ولذا نحتاج ذي السواد بيهو أقوام ليه كان يعني عادي إلى المفهوم من الأسواد والمكة ولمحلاح الناحي من أن نشبه تفندول الرجل الأسود نشبه تفندول ما قسطي إلى السواد فقط ما قسطي إلى ما قسطي إلى السواد ولذا أني أشتقي ذي سواده قارب إلى سواد ذات بينه ومناسبة بين لكن اللون الواقع هنا وهنا ما مختلفين الله ما نهم ما هي السواد من حيثكم اه امر متعقل ما هو زي السواد دي بل انا بنخ من ذاك السواد شي ومن ذاك السواد شي وليا زي السواد مثلا كثير وذاك السواد قليل في نفس الموضع في شبه ذايه <سؤال> هذه اذا شيء مثلنا في السواد من حيث الماهيه ما انصبر لان الماهيه سوى اما ماهيه السواد لا ما انصبر لا سوى كم مختلف السواد الغراب وزواد الغراب تنظر إلى الجامع هذه هنا وهذه هناك, هناك ما هم سواء لكن الماهية هذه متعقلة فيهم جمعة الحيوة. هم؟ هم؟ اليسال مثل الحجم برول الأسوال آيه هذا أنت فإذاً ما اشتهاءهية ما اشتهاء الماهية؟ آيه الماهية إذا أقول لك هو الأمر المفهوم من ليه من المشبه والمشبه فليهها مثلا أن تقول سواد الليل أو أن تقول سواد الليل وسواد, وسواد الشخص إذاً هو المفهوم من تي الأشياء ماذا؟ ذا سوادنا ولا سواد البرق؟ يا هو السواد معين ما هو, ما هو السواد الماهيه ولانه بيختلف سواد ذا عن سواد ذا كان بعد المواضع سواد السواد لا سواد لا لا يعني اذا يلم <تصفيق> هو إما غير داخل، ذاك الأول الذي هو داخل في المهيئة المشبهة المشبهة به، ذاك غير داخل عدهن على إما داخل كما مر من استعارة الأسد للرجل الشجاع والشمس للوجه المهل المتهلل ونحو ذلك لظهور أن الشجاع عارض للأسد لا داخل في مكفون وكذا التهلل للشمس، يعني ما هي أمنائف؟ ما هي؟ ما هي؟ هذا اللي هو هيك امر خارجي لكن ولوهم لازم وايضا للاستعاره تقسيم اخر باعتبار الجامع وهو انها اما عاميه وهي المبتذله هي معروفه بين الناس الجامع فيها يا حور ايث يرمي او خاصيه وهي الغريبه التي لا يطلع عليها الا الخاصه ها؟ <تصفيق> فشر ادل لناهه غير شي باه. ايه. هو تنشيبات. ما قال باعتبار الوجه. طبعا. هذا <تصفيق> السعاره تجيب اغلب اعتبار الجاع. اه. بينه عرف يمر قدامنا. الجامع بس. بين. عمي ما ولا لا ولا لا لا في الوجه يعني معروف الوجه الجامع بينهم مو بين الناس للسعارة. الشجاعه. ها؟ هيك زمان السعاره باعتبار الوجه. يعني <تصفيق> ارتقى للجميع اندس جمع كل لا تلقن تلك الافره انهم من غير ما اول خاصيه وهي الغريبه التي لا يطلع عليها الا الخاصه الذين اوتوا ذهنا اوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقه العام اعاده اه يحتاج الى ولو ما هم من هو... لا لا ها قاموا اعراب العرب ما كيف ما نسي منها لا بعض العرب العرب بقوا وجابوا الشبيه اضربوا بعضنا اه لا بعامه هذا لعمه امدار يا اصحاب الفطن الفطن هذيهم من دم ماذا ايوه انا قدرت بنمو دي جوي عمي بالنسبه اا بلا بسينر عامه عندهم لايكات يعني في المدن بالنسبه لهم داخل يعني, يعني عامه على ضل يعرفوا البلاغه قويه وتقونوها ها طبقوها ما هم دارين باع على دين وجه الموضوع الله ما هم على حسب الصناعة والله هم دارين متي الأوجه ما ما هم عارفين الله تفصلوا ما دارين والله دارين ما هم داري. يحتكموا ما دارين لا بروح يحتكموا يحتكموا عند العلماء هم خوبهم يخبر الوجه بلاغت هذا الكلام أو كذا. يقول الوجه في وجه كذا في هذا البيت. ولا أنك أخطيت لا أنك لأنك سويه أنت كذا أو لا. إن تحاكموا عندهم. كان في عتاب. دلية بل, بل, بل, بل أويه. ما مع بعض. ما يجربا عودة ولا أحد. أحلم سابق هذا ما هو ما بلا معنا سليكه بس. ما بلا سليكه بل هم دارين بل أويه. بل هم. ها؟ تيوبه قدره محميين بل شبكه. ها؟ ذاب الشعر وذاب يبا قدره معك ها معناها ما صبرت تحكيم الله له امرك امر ذو لو ما ان يقول لا النبي يقول لهم وكذا يعني امر بحيثها النفسه بحيث يعني هذا اللي قهو بيها او له ما صبر لا خبل له, خبر له ديها يقول انت خطيتك بعض الشعارة كيف ليش شبث العلم بالبحر ولا عندنا دلحي عندنا صدق لكن لما عندنا العرف التركيب موجود ولذا نقول لك سر لهم كيف مساءل التحكيم عندهم فيه فيه فيه في سوق عكام بيبين الوجه حتى بعضهم يجي بشعر مثلا وينتقد بيته يجي لك ولا اثنى عشرين انت بيت واحد وبعضهم العكس يندحف فيه ودره ما هو أبو من نسل البيت الواحد من أحسن لأنه جاد هكذا ولا نسوا كذا ومن فعه كذا او يقول لني يجب قصيدته الله نظره الله خطبته وضاكي ينقد اه من غرحين عادم بيهم ونقا اه مصر ما بلا شيء ذاك اليوم دليل على ان بثناك ما هي مصر مسألة ه ها... الناس ما قام يكيف على البسيده هذيك ويعجب بها ولو ما درا وجهه بس هو غير الحسم فيه ها والله احنا دارين ان مديرك ولا احنا دارين نجي حتى العام فما سمع كلام طليق كيف على ما داروش ما دار ولا مكان يعني مو بعوش السبب سمك كتاب الله اعطينا طليق ما هو حبيب الذوق ما هو عجبه ما هو دارب العربي يتذوق الكلمات حتى ذوقيز ذوقك العجبه العجبه دي ما با. با. با. الشبه اي بان يكون تشبيها بين الغرابه فما في قوله في وصف الفرس بانه مؤدب وانه اذا نزل عنه القى عنانه في قربوسه او قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه قال وإذا قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر قال مصرح إذا احتبأ أهل القربوس بالفعل قال مبات القربوس بالفعل إله مفعل إله أراجع إله مبند حقه ها قال الله الغربص مقدم مقدم السر قال الشكيم والشكيمه هي الحديده المعترضه في ثمن الفرس واراد بالزائد نفسه شبه هيئه وقوع العنام في موقعه قد ما شرح الكلمات واضحة الحالة ديها الخديد كمهلا ما الشي قلنا إذا هو الشي نحتبى كربوسه بلها كربوسه نحن نباته من وباعه ما هو كذي عادة الشكل كذي عادة الشكل صامي جانس صدق صدق صدق ايو ايو حيث تاربيه وقتا لفتبا قال أراد بالزائر ينسه وشبهها يأتي وقوع العمام في من قرقوس السرق منتدا إلى جانبي ثم الفرس قال بها يأتي وقوع الثوب في موقعه بالرخبتين المحتضين ارتبط غارة ما ظهره ويقرر سيبتم بس شبهه الظهر الظهر بالرقمتين بالرقمتين بالرقمتين لماذا قد ذلك عدنا الأدب ولماذا حين يسبروا من الأدب ما بلا شبهه شبهه بحالة داك الهاداء القالسة دي هم مرتبط كأنه ما بيزل ولا يتحرق المكان ماذا قد ذلك من الأدب الفرس ما يتحرق ولا يجي ولا ما بلا بل. بيقول بل فوق بهره ويمشي حين ينزل المفاوضة. شبه بحالة المقتضيات هذي هو محتبي. عند المحتبي يجيوه هادئ وجالس ما يتحرك ولا يزل فقط. ولا بي... ها؟ ها هو بلا الشكل. قل الله ينزل. لا. لا المحتبي حركاتها قل من غيره. جالس ولا بي. ها. يبدوها. مربوط مكانه. ومقال اسم الهنجي هو فوق فرسي معدين. <تصفيق> قال ممتدا جانبي فرسي. قال مشبهه بها يأتي وقوع في موقعه من رقبتي المحتبين. ممتدا إلى جانبي ظهره. ثم استعار الاحتباء وهو. كيف جانبي ظهر. اه. في الشيها بالضهر. قال مثل الوحس. هذا <متدن> لا شيء نجادم متدني الى جانبي فم الفرس الشيء هذا فاهم مثل ما قال الوضع وضع الصوت في موقعه من ركبته متدني الى جانبي ظهره احنا قال هنا قلت الوضع جانبي موقعه من ركبته المختبين متدني الى جانبي ظهره ماشي الشيء الشيء هذا الشيء هذا مثل ظهر الفرس ظهران دهب ده ظهران الفارس بس بس والله ما يشيلها صوره الصوره اجمل والله العكس طيب هنا كويس اليس وديه هو مثل مقام الظهر في إجادة الزهر إنه صلاة إذا رأس ما أنسب هو الشيء لك من قلت باقيه هم أقلوه لأنه تقولنا أنسى بالتشبيه أن الفلفرس بيجول الإيان كده يمازكي الظهر عكس الظهر كده يمازكي في هبل الفرس مثلو نغات الوشي وكلها ودائر عليها مثل دورتها كيف يقول مصرحة شبار مصرحة ربط مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة مثل هل... الخيطين مثل النبي صلى الليل صلى الفم يشبهها بدي ماشي صلى الضهر والعكس بدي ماشي صلى الضهر والطولة بأكتبا الالمكتبي ما بسماه التبي لا مع صلاحاتها ما, <تصفيق> <تصفيق> ما بسمى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ناي صور صور صور جين لا نبي صور واحد على العكس راح ينها من ظهر الفرس جاي للفم ولا لا لا لا بس انت كيف بتسوي تربط صح انا صور انا ها اقول يقول مثلا لا لا الله ما ادري شو نعمل شو نعمل طالع هذا ربدان كانه في اي ما بلا قلنا ان ترى هم ما هو جدال علي لا قلنا هو عكس ده يعني يعني واحد العكس لانها من الظهر الى الثن وده من الظهر الى الركبه اما على... انا ما عكس ولا لا لا على حكى بلد العكس يعني البلد مضطاه وهو جمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره ليقوع العنام في قربوس السرق فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبر يعني شبر عليك الشكيري لنصراب الداخلي لقد سبرك لقد سبرك عليك الشكيري لا عليك الشكيري لا لا دخل لحين فروه لا ما شبه مني لا, لا. لا. قال سمعت الاضافيه خمره قال النبي مكانه لما ي... يرجع هذا معناه بس ها محله ما بيته اه دلوقتي. هاي دلوقتي. هاي قال الاستعاره في تشبيه الفرس فال... المعلق قام الى الظهر قال تشبيه مثل المحتبسه الاستعاره مين ماذا يعني كانت الفجاءات الاستعارة غريبة لغربات الشبع بيننا ما عليك؟ ها؟ ما عليك؟ ما يعني كان هناش يبقي لسمكاني ما ما بيتغير ألا وكي بصلى على المادي بصدر مددل ما عليك؟ ما عليك؟ ها؟ مجعاه؟ مجعاه؟ كيف؟ مجعاه؟ مجعاه؟ مجعاه؟ لكي <تصفيق> شكير على الداخل انا باجي اجلس مكاني ما حدا ما حدا ايوه انا هاب ما ما بت ما بتزور مكان هلا <تصفيق> ما يرجع ما انا هذا ما انا ما بتعد ترى سيد قالمي يوسف فهد قاد بها نادى حرك ولا يزال ايوه <تصفيق> هو قد تحصل غرابه بتصرف في الاستعاره العامي كما في قوله اخذنا باطراف الاحاديث بيننا وسالت بااعماق المط المطيل اباطح جنر الطحن وهو مسئل ما فيه دقاب الحصة فهنا يهش تي النهش بل لا دمنا بل نعم نعم بلنا من همانين ما دمنا هذا ما هذا ما عدلاته المتنبهه <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا هذا جاءت تصرف في ال... سيارها العاميه وجبه بليغه بسبب تصرف فيها لديه مسالف في باع ناقل مطيل هو هو أصل التشبيه مبتدا راح يعني... حين تصرف فيه قالوا الجمع اطفها ال مسيل الماء ذي دقاق الحصى بنسميها الوادي ذي فيها بطح بطح ها البطحة. البطحة ما هي حصاته نعم قال السعاره سيلان السيول الواقعة في الأباطح يسير الإبل سيرا حديثا في غايات السبعة المشتملة على لين وثلاثة وشبه بها ظاهر عامي لكن قد تصرف فيه بما اباد الرطبه والغراب لان الشبه يصير هذا الوادي ما جهه ما جهه معناها الوادي هذا مذكور معروف التشبيه فيها ما دامك هنا وش التصرف عنك أعناقها وما قلتها بجين الحرفة تقال ما نسل حرفة تلحين نقول الماء, الماء ها الماء بجين ما هي استعارة مقلية هنال بايش استعارة مقلية شبها ليس عشان محاذا بسير وقدها بجين ملاوزون سير قال لا عد لها حساب قال سالك بأعناق المطي صالة الأباطح بأعناق المطي ها ها ها ها ذا كان الاستعارة هالقبل سالتها الى الاباطح تشبيه فعل تشبيه يشبهها بله الابل بلا لكن حين قالها باعناق المطيب وادي خرجها عن الايه قال اذا اسند الفعل اعني سالت الى الاباطح يدن المطيب واعناقها حتى أفاد أنها امتلأت الأباطح من الإبل قد يملانا بدو سائل ما عاد بهاش ما عاده ما حينها عائلات حينها عائلات لا لا الوادي أصلاب يمتلي ك... ما ويسير يشبهوا الإبل لكن بالعكس كان قد الوادي مان إبل وبدو سائل الماء بدل الماء قال حتى أفاد أنهم ثلاث الأباطح من الإبليك كما فيقول لي تعالوا اشتعل شيبا يعني كأنك تشبه بل اشتعل الحبيب قلنا التشبيه الحقيقي إنه بيشبه مدلاً الإبل السايرة في ماشي ها بالسل في الوادي طرح؟ هذا تشبيه مبتدى لكن ما عدقى له من دلبا كان, أسند... كان قدل الأباضح سائرة بالأعناك يعني سائرة بالإبل كان قدلوا الوادي إبل وقدوا ما شيبه معده ما شيبه معده جاءوا قدوا غريب لذا الحال وادخل الأعناك في السير لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناك أي. كل ما أسرأت زال يعني بي يظهر بي اير بحال يعنقل الادب كما ما زادت انخفض وزادت عليه حركه ظهور سرعته في الرغم غير جعل يصير الوادي دورك مغال ويتبين امرها في الهوادي وسائر الاجزاء يا ابو انا سبلا في لانك بلد طالع من هنا تبع رافي الهوادي سيب لا تفسير ايوه بتقدم على حكا وديها بتقدم هذا شيء بسيط في يظهر غالبا في الاعناق ويتبين امراها في الهواد يعني بدايه الاعناق اللي هو عذبها طاول تستند اليها في الحركه وتتبعها في الثقل والخفه يعني, يعني هي العكس ما ابراه نبضه فقط والله اذا اسرعت بقدمه اسرع كل هدي مشيها هدي ها هدي انا ان التصرف يعني لما كان الظهور فيها تعال ها كان ما هي الظهور لا ما هو حقيقي باعتبار الثلاثه هم السعر منهم السعر الي لك <تصفيق>